قال لي ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من lan tin qona وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ربنا افتح بيننا وبين قومنا في الحق قوا انت خير الفاتحين وقال من قوم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأقذتهم الرجفة فأصبحوا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يظنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تَو أَنهُم وَن قَلَيا قَوْ مِلَ قَد أَذَلَتُوبُم مِسَلَاتِرًاب ب وَنصَأ تُلَكُم فَكَ فَأَسَ قَغ في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها في البأساء والضراء لعلهم يضروا ثم بدلنا مكان السيئة للحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا فأخذناهم بغتة وهو